بسم الله الرحمن الرحيم إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري في دمائنا وإن اتباعه عليه الصلاة والسلام منهج ينيرنا للطريق في سيرنا إلى الله همة الإسلام أين قدق محبتنا إلى كل قلب يخفق حبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يا لهفة شوقي وحنيني يا نور فؤادي ويقيني يا بسمة عمري وسنيني يا خفقة قلبي ووتيني إنه الصدي خيروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لي ولا أتقبل فإذا فل... بالنبي يغضب ويقول لعمر يا عمر كذبني الناس وصدقني أبو بكر وعاداني الناس ونصرني أبو بكر فهل لا أنتم تاركوا لصاحبي فهل لا أنتم تاركوا لصاحبي يا الله فلبي أحيى بهدا فمتى ألقاه وأشم شذا يا معشر الأنصار ألا <تصفيق> ترضون أن يرجع والناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لا الهجرة لكنتم رأى الأنصار ولو سلكت الأعراب فجل وسلكت الأنصار فج سلكت فجل الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فجر الناس يبكون وسالت دقوعهم على خدودهم نبي الله أحيا بهدى فمتى ألقاه وأشمه حبسة الأنفاس.وضع أيديهم على قلوبهم وإذا بالبعير يعدو ويعدو ويعدو ويقترب ولما اقترب. من النبي صلى الله عليه وسلم توقف الرحمة المهدي يا رسول الله تذكرت يوم القيامة فتذكروني أهليكم يا رسول الله أنا زوجتك تذكرني يا رسول الله قال يا عائشة ما في ثلاثة مواطن بلا يذكر أحد أحد وما كان عائشة رضي الله عنها وأرضها دموع الخائفين دموع المهدين الخائفين من الله رب العالمين بل الرفيق الأعلى <تصفيق> أصغت عائشة وإنها ذابه قد رفع سبابته يقول للرفيق الاعلى للرفيق الاعلى للرفيق الاعلى وشققت سبابته وفاضت روحه مات صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انرا اوحى يا أنس, يا أنس يا أنس أصابت أنفسكم ان تحت التراب على وجه رسولكم صلى الله عليه وسلم أنساب <تصفيق> حنين الأعماق للهادي نور الآفاق وساغت الدم ويتأمل في الحجرات فإذا بالحجرات مظلمات ثم جاءت قاصمة الظهر محمد رسول الله توقفت الكلمات لعلمة الحروب استقاع لسان بذال أن ينطق بها بل سقط على الأرض ما بها والعمر حدا وصلاة الله صلى الله عليه وسلم صلاة الله دوما تنشا يا ما باله والعمر فدا وصلاة الله دوما مؤسسة وتستيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم دموع المحبين محاضرة لفضيلة الشيخ علي باجيس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله العلي العظيم ألا يجعل لأحد من الحاضرين همًا إلا فرجه ولا حاجة إلا قضاها ولا مريضا إلا شفاه اللهم يا رب العالمين اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا منا ولا فينا شقيا ولا محوما أيها الأحبة خلق الله عز وجل هذا الإنسان وجبله على فطر شتى فهو يضحك حينا ويبكي حين ويبتهج في أوقات ويحزن في أخرى وأنه هو أضحك وأبكى ولي اليوم أيها الأحبة حديث معكم حديث بعنوان دموع المحبين ولا يذهب تفكيركم أيها الأحبة بعيدا إلى أولئك المحبين من الساقطين والساقطات الذين تعلقوا بحب الغيد والماجنات ونظروا للصور وفتنت قلوبهم بها أولئك الذين يبكون بالليل والنهار يبكي أحدهم من أجل ذهاب محبوبه عنه أو شوق إليه وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاقي تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق فتسكن عينه عند التلاقي وتسكن عينه عند الفراق لا والله أنا ما جئت ليحدثكم عن أولئك الناس لكني جئت ليحدثكم عن حب من نوع آخر أيها لا حبه إنه الحب السامي إنه الحب الصافي إنه الحب الذي سأبحر الليلة معكم في بحره الخضم ننظر إلى قصص المحبين ونبصر دموعهم وهي تنهال على خدودهم حب من نوع آخر فتعالوا معي تعالوا معي لنتكلم عن الحب الحقيقي قربوا ريشتي وهاتوا دواتي وتركوني من التي واللواتي لم يعد في فؤاد مثل مكان للتغني بالحب والغانيات كم تأملت من أعاجيب حب وغرام في الأعصر الخاليات لأناس ذابوا هياماً وشوقا وافتتاناً بروعة الغانيات فإذا بالغرام يغدو حديثا والمحبون كومة من الرفات قصص في مجالس الأنس تتلى ثم تلقى في حيز المهملات فتعاليت عن غرام بئيس دنيوي مآله الانبتات وسقيت الفؤاد من نبع حب يوقظ القلب من عميق السباتي فاستمع يا زمان هذا محب جاء يتلو أنشودة للرواتي تعالوا معي إلى ذلك العصر الذهبي إلى عصر النبوة إلى زمن محمد صلوات ربي وسلامه عليه يوم أن خرج صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام المدينة خرج صلى الله عليه وسلم من حجرته من بيته ذلك البيت الذي يتكون من حجر واحدة إذا قام صلى الله عليه وسلم ليصلي فيها ما استطاعت عائشة أن تمد قدميها لنوم حجرة واحدة لو قفز الطفل المراهق لمس بيده سقفها حجرة واحدة فقط خرج من ذلك البيت ودخل إلى مسجده دخل إلى ذلك المسجد الصغير المتواضع مسجد لا يزيد طوله في عرضه عن أربعين ذراعا في أربعين ذراع فرشه التراب وأعمدته جذوع النخل وسقفه سعف النخيل لكن الإيمان فيه كالجبان دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وجال داخل المسجد بنظره فإذا برجل في ناحية من المسجد يبكي رجل مكتمل القوى يبكي بكاء مريرا قد أطرق برأسه وسالت عبرته وخرجت زفراته اقترب صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل وذلك الصحابي الجليل نظر فإذا به توبان رضي الله عنه وارضاه قال ما لك يا توبان ما الذي أصابه لماذا يبكي هل مات له قريب هل نزل به ضر هل أصابته مصيب ما لك يا توبان فرفع توبان رأسه ونظر للنبي صلى الله عليه وسلم وسالت الدموع على خديه واجهش بالبكاء ثم قال يا رسول الله يا رسول الله والله إننا في الدنيا لا نصبر على فراقك يا رسول الله يا رسول الله تذكرت يوم القيامة فإن كنا في الجنة فأنت في منزلة أعلى منا فلا نراك وإن كنا في النار فأنت بالجنة فلا نراك فتذكرت يوم أن فارقت فبكيت يا رسول الله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي بك يوم أن تذكر أنه ربما يفارق الرحمة المهدا صلوات ربي وسلامه عليه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا توبان يا توبان ألا تعلم أن المرء يحشر مع من أحب فعلى السرور على وجه توبان رضي الله عنه وأرضاه وما له لا يفرح وقد جاءته البشرى وانتشر الخبر بين الصحابة حتى قال أنس والله ما فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحهم بحديث كذلك الحديث إنه الحب في الله إنه حب رسولنا صلى الله عليه وسلم إنه النبي والرحمة المهدا الذي زرع الحب في قلوب أصحابه حتى أصبحوا يحبونه بالليل والنهار إذا ذكره بكوا وإذا قال أمر امتثلوا أمره إنه الحب في الله إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله إن في الجنة أناس على منازل من نور لباسهم من نور يغبطهم النبيون والشهداء ما هم بنبيين ولا شهداء قال الصحابة منهم يا رسول الله قال أولئك يقول الله أولئك المتحابون فيا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 إنها دموع الحب يومان حبه صلى الله عليه وسلم لسان الحال أحبك لا أدري لماذا لأنني أحبك هذا الحب رأي ومذهبي أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يقسره إنها دموع المحبين الحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم حب الاتباع حب الامتثال حب تطبيق السنة إنها دموع المحبين حقا وموقف آخر من مواقف الحب ودموع المحبين يوم أن خرج صلى الله عليه وسلم لزيارة رجل من أصحابه صحابي جليل كان مريض في بيته إنه أبو المنذر سيد القراء أبي كعب الذي سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم إياكم أن نكون بخلاء يوم أن يذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلا تلهج جلسنتنا بالصلاة عليه ذهب صلى الله عليه وسلم ليزور صحابياً جليلاً أبي بن كعب أبو المنذر الذي سمع حديثاً من النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى عن ارتفاع درجة الحرارة وأنها إذا نزلت بالعبد حتت عنه الخطايا والسيئات فبسط أكفه ورفعها إلى السماء وسأل الله حمى لا تعيقه عن جهاد في سبيله فنزلت به الحمى حمى شديدة حتى أن الذي بجواره يجد فوح الحمى ينبثق من جسد أبي رضي الله عنه وارضاه ونزلت به الحمى الليالي والأيام تدرون كم لبثت؟ لبثت به الحمى أربعين سنة حتى بيض شعر الرأس واللحياء وفي ذلك اليوم يقرع باب أبي ويقوم أبي ليفتح الباب فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند باب بيته فرح وما له لا يفرح والذي يزوره خير من وطئ الثرى صلوات ربي وسلامه عليه فرح أبي ورحب فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبي إن الله قد أنزل علي الليلة سورة أمرني أول ما أقروها عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فإذا بأبي يقول يا رسول الله أَوَ سَمَّانِي رَبِّي بِإِسْمِي فِي الْمَلَأِ الْأَعْنَى يعني الله قال أبي بن كعب قال نعم فانفجر الدموع الحب على خدود أبي كيف لا يبكي والله جل جلاله يذكره بإسمه من هو أبي مخلوق من خلق الله جزء من البشر ذرة في ملك الماء ويذكره الجبار من فوق سبع سماوات واليوم أنا وأنتم نجلس مجلسا من مجالس الذكر والله يقول وأنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه ثم قال إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير منهم فأبشروا يوم أن ذكرنا الله في من عنده أيها الأحبة نحن أحق بالبكاء من أبي قالا وَسَمَّانِ في فِالْمَلَيْلَا قال نعم فبكى. إنه حب رب العالمين إنه حب الأبد يوم يذكره رب الأرض والسماوات وهو الضعيف أيها الأحبة انظروا إلينا في هذا المسجد عشرات من الرجال في هذا الجامع والله لو استمعنا كلنا في هذا الجامع ثم سألت أحدنا سؤال كم نغطي من حجم محافظ الطريف والله ما شكنا العشر وقد اجتمعنا في هذا المسجد كيف بنا في هذه المملكة وهذه القارة وهذه الكرة الأرضية وهذه المجموعة الشمسية وهذه المجرة المترامية وهذه السماء الدنيا ثم الثانية والثالث والرابعة والخامس والسادس والسابعة والكرسي والعرش وملكوت رب العالمين أوليس لنا حق أن نبكي لقد بكى أبي لأن الله ذكره وهكذا هم المحبون لرب العالمين وموقف آخر من مواقف الحب موقف ننقله لكم من هناك من مكة المكرمة من على صعيد مكة في يوم شديد الحر وفي وسط الظهيرة يوم أن خرج صلوات ربي وسلامه عليه متقنعا في يوم من الأيام وأسرع في وسط الظهيرة ودخل بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه في ساعة ما كان يزوره فيها ولما دخل قال يا أبا بكر أخرج منها هنا. قال يا رسول الله تحدث إنما هم أهلك. قال يا أبا بكر قد أدى لي في الهجرة. فإذا بالصديق يقوم ويقول يا رسول الله الصحبة الصحبة الصحبة الصحبة يا رسول الله قال نعم الصحبة الصحبة نعم الصحبة الصحبة. فإذا بالصديق يفجر باكيان يوم أن له الله أن يصاحب رسوله في الهجرة أيها الأحبة بك الصديق فرحا. لكن من أجل ماذا؟ من أجل ماذا يبكي فرحا يفرح بأن يخرج من بلاده وأن يطارده ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخرج من ماله وأن يغادر أوطانه وأن يهدر دمه لكنه الحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم فرح بذلك الخروج معه ولسان حاله يقول لسان الحال يقول وفح السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبتاني. تقول عائشة ما كنت أظن أن أحدا يبكي فرحا حتى رأيت أبا بكر يبكي فرحا يوم الهجرة خرج وهو يطبق الحب في كل خطوة من خطوات الهجرة يسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم تارة ثم يسير خلفه أخرى ثم يسير عن يمينه ثم عن شماله ثم يسأله نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك يقول يا رسول الله أتذكر المرصد فأتقدمك أتذكر المطلب فأتأخر عنك وصلوا إلى الغار دخل ومزق ثيابه وسد كل تقب وما بقي إلا تقب سده بقدمه ووضع خد النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه لينام صلى الله عليه وسلم إنه الحب أيها الحب إنه الصديق الذي ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه وحبه في يوم من أيام المدينة يحصل بين أبو بكر وعمر خصام بين أعظم رجلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم حصل منهم وبينهم ما يحصل بين الأخي وأخيه والصاحب وصاحبه حصل بينهم سوء تفاهم فاختصما فكأن أبا بكر أخطأ على عمر فغضب عمر رضي الله عنه وأرضاه وانطلق يعد موليا ظهره للصديق وإذا بالصديق مباشرة يتقدم بالاعتذار يومان أخطأه يطارد عمر يعتذر إليه وعمر معرض قد له غضبا ما زال الصديق يطارده حتى وصل إلى البقيع وعمر معرض لا يريد أن يتقبل العذر فلما يائس الصديق من أن يتقبل عمر العذر ذهب لرسولنا صلى الله عليه وسلم يشتك الأمر كيف يطيب له أن يبات ليلة من الليالي وبينه وبين أخيه شحناء كيف يطيب له أن تقر بنوم وقد اختلفت القلوب وتشاحنت النفوس كيف له أن يبات ليلة وهو في غفلة وفي إعراض وفي عداء بينه وبين أخيه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه لحظات وإذ بعمر يسكن غضبه بدأ عمر يتفكر كيف الصديق خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لي ولا أتقبل أخذ يبحث عن الصديق بنفسه ما قال خلاص سامحته تنزلت عن حقي لا والله بل ذهب يبحث عنه من مكان إلى مكان يريد أن يقول له سامحتك ويتعانق فلما يأس من وجوده في داره والمدينة علم أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وما إن دخل عمر على النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلا ويد برسولنا صلى الله عليه وسلم يقوم مغاضبًا فعلم أبو بكر أن النبي إنما غضب من أجله فقام يتعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أنا كنت أظلم أنا كنت أظلم يعني أنا المخطئ يا رسول الله فإذا بالنبي يغضب ويقول لعمر يا عمر كذبني الناس وصدقني أبو بكر عادان الناس ونصرني ابو بكر فهل لا انتم تاركوا لي صاحبي فهل لا انتم تاركوا صاحبي فانصرف الصديق والدموع تجري على خده يوم أن بلغ هذه المنزلة عند حبيبك صلى الله عليه وسلم قال الراوي فما اودي ابو بكر بعدها قط نعم ايها الاحبة هكذا كان الصديق والفرور هكذا كانوا ما كانوا يتركون مجال للضغينة في القلوب ولماذا اليوم نرى كثير من الناس قد قطع الأخ وأخاه من أجل الدنيا ثانية قد تقاطعت القبائل واختصم أبناء العمومه وتقاطع الأنساب وملئت القلوب بالغل على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على من سد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة أيهجر مسلم فينا أخاه سنين لا يمد له يمينه أيهجره لأجل حطام دنيا أيهجره على نتف اللعينة ألا أين السماحة والتآخي وأين عراء خوتنا المتينة لماذا لا تصف تلك القلوب يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في يوم من الأيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة تخيلوا إنسان يسير أمامنا وهذا الرجل من أهل الجنة أخذ الصحابة ينظرون فإذا بصحابي خرج تقطر لحيته من الماء إنه سعد بن أبي وقاص عبد الله بن عمر ابن العاص أراد أن يعرف بماذا بلغ سعد أن يكون من أهل الجنة ذهب إلى سعد قال إنه قد كان بيني وبين أبي خصومة وأردت أن أبات عندك فبيته عنده ثلاث ليالي وعبد الله ينظر إلى أعمال سعد ما يجد عنده كثير صلاة ولا كثير صيام لما انقضت الأيام الثلاث أخبر عبد الله سعد أنه ما حصل بينه وبين به شيء ولكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة يقول فأحببت أن أنظر ماذا تصنع قال والله ما أصنع أكثر مما غيت إلا أني ما أبات ليلة وفي قلبي على امرئ قال بهذه سبقتنا إلى الجنة هكذا كانت قلوبهم وعمر الذي عاتفه النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد كان له في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكانها كانت لأحد يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مع أصحابه فيقول لهم دخلت الجنة البارحة فلما سمعوا الجنة أصغت الآذان وانطلقوا يصغون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنها الجنة التي خرجوا من ديارهم وبدلوا أموالهم وراقوا دماءهم وقاموا ليلهم وصاموا نهارهم من أجلها قال دخلت الجنة فإذا بقصر في الجنة قصر من بين نعيم الجنة ذلك القصر من روعته وعظمته شد النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا بجوار القصر امرأة فقلت قصر من هذا فقيل لعمر بن الخطاب قال فتذكرت غيرة عمر فوليت فبكى عمر وقال منك أغار يا رسول الله هكذا كانت دموعهم دموع الحب والوفاء وما زلنا مع المحبين ومع الحب ومع الدموع الصادقة دموع الحب يوم أن خرج رسولكم صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة خرج على أصحابه في يوم جمعة والصفوف قد ازدحمت في ذلك المسجد خرج من بيته وسار أمام صفوف المصلين التي ملأت المسجد كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إليهم في يوم الجمعة يتوقف بجوار جذع من الجذوع جذع نخلة أو شجرة كان ساريا من سوار المسجد فيضع يده على الجذع ويقف يخطب أصحابه وفي تلك الجمعة كان الصحابة قد أعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من أجل أن يعلو المنبر فينظر إلى أصحابه وينظرون إليه ويخطب فيهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسار أمامهم متوجها إلى المنبر وفي الطريق يمر صلى الله عليه وسلم بذلك الجذع الذي طالما خطب بجواره وطالما وقعت يده عليه فيتجاوز الجذع في هذه المرة ويتوجه إلى المنبر ويعلو عتبات المنبر وقبل أن يبدأ الخطبة إذ بالمسجد يضج ببكاء مرير أهو بكاء من ثكلة أم طفل يبكي أم مفجوع يصيح لا يدر من الذي يبكي الذي هز المسجد ببكائه حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر ويتوجه مسرعا إلى الجذع لقد كان الباكي ذلك الجذع الذي حل للنبي صلى الله عليه وسلم وضع الجذع بين يديه ثم ضمه إليه ثم ساره بكلمات. خيره بين أن يأخذه فيغرسه فيصبح شجرة يانعه تثمر لأهل الدنيا وبين أن يكون جذعا من جذوع شجر الجنة يتغذى بأنهارها ويثمر لأهلها ففكر الجذع وهو جماد فكر بين الدنيا والجنة فاختار الجنة وزهد في الدنيا أيها الأحب ذلك جذع يقدم الآخرة على الدنيا، فإن العقلاء من بني البشر، أين الذين غرتهم الدنيا، أين الذين لهت وراها، أين الذي أخذ الرشوة، وأين الذي أكل الربا، وأين الذي اختلس، وأين الذي ضيع الصلوات؟ وأين الذي عقل أبا وامهات، وأين الذي قطع الأرحام من أجل الدنيا، الدنيا الحقيرة التي لا تساوي عند الله شيء ما تساوي جناح بعوض، ولو ساوت ما سقى كافرا منها شربت ما. الدنيا التي كان يقول صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها الدنيا التي كان يقول عنها ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع الدنيا وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تعتزلها كنت سلما لأهلها وإن تنتزعها نازلتك كلابها هذه الدنيا الحقيرة يا دنيا يا دنيا بري غيري قالها علي بن أبي طالب إنه الجذع الذي بك حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام وبينما الصحابة يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة إذ بجمل هائج مرغ مزبد قد فلت على صاحبه جمل وتعرفون إذا هاج البعير ماذا يصنع؟ بعير يرغي ويزبد ما يستطيع حد ان يوقفه اقبل يعدو في طرقات المدينة فر الصحابة واذا بالبعير يرغي ويزبد ويسرع صوب النبي صلى الله عليه وسلم حبست الانفاس ونظروا للنبي وضعوا ايدهم على قلوبهم ماذا سيفعل ذلك البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا بالبعير يعدو ويعدو ويعدو ويعد ويقترب ولما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم توقف ثم خر على ركبتيه ثم رمى بعنقه على الأرض ثم بكى بين يدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. بكى وجاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي للرحمة المهداة يشتكي أن صاحبه يكده ولا يطعمه ذاك حيوان يشتكي إلى الرسول أين الذين لا يعطون الأجر أجرهم أين الذين يظلمون الناس حقهم اشتكى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم وذرف دموعه لأنهم يعرفون أنه الرحمة المهدى حتى الحيوانات بكت وحتى الجمادات بكت يسير في يوم من الأيام صلوات ربي وسلامه عليه فيرى نفر من الأنصار قد صادوا غزال, غزال والعرب أمة تحب الصيد كيف إذا كان الصيد غزال ربطوها وساروا بها مر عليهم صلوات ربي وسلامه عليه فسلموا عليه وسلم عليهم ثم نظر إلى الغزالة فإذا بالغزالة تحدثه حديثا لا يسمعه القوم حدثت فنظر إليهم صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال لمن هذه الغزال قالوا لنا يا رسول الله قال إن هذه الغزال تستأدنني أن تذهب فتوضع خشفيها الصبيرين ثم تعود هي أم خرجت في أول النهار ما ظنت أنها ستقع في الصيد ما ودعت صغيريها ما قبلتهم ولا ضمتهم ولا شمتهم إنها أم بقلب الأم العطوف أيها الحب الرحيم تتمنى لحظة في الدنيا تودع فيها الصغيرين ترسل إليهم آخر النظرات قالوا يا رسول الله غزالة من يضمنها يا رسول الله حيوان قال أنا أضمنها صلى الله عليه وسلم يشفع في حيوان اشفعوا توجروا يشفع في حيوان وبعضنا لا يشفع في إنسان وأخ مسلم له صلوات ربي وسلامه عليه انطلقت الغزالة وذهبت وأرضعت صغيريها ثم عادت في آخر النهار عادت بعد أن قبلت الصغيرين وضمتهم وأرضعتهم عادت لتقع في الأسر عادت لتفي بالعهد معه صلى الله عليه وسلم ولو كان في الوفاء بالعهد ذبحها وسلخ جلدها وأكل لحمها لكنه وفاء بعهد محمد صلى الله عليه وسلم فإن الذين يشهدون أن لا إله إلا الله إلله محمد رسول الله ثم ينكصون عن سنته صلى الله عليه وسلم أين الذين يشهدون في اليوم الواحد عدة مرات أن محمد رسول الله ثم هم يعصون الأمر ويفرطون في الواجبات ويضيعون السنن ويخالفون أمره ويكذبون أخباره ويعرضون عن سنته أين هم منه صلى الله عليه وسلم هذا حيوان يفي العهد؟ أخذوها فأوتقوها فلما أوتقوها قال صلى الله عليه وسلم أتبعوها لي قالوا هي لك يا رسول الله قال أطلقوها فأطلقوها وانطلقت الغزلة وكأني بها تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم فتشكره وكأني بها ترسل النظارات وتعود لصغيريها بعد فراق مذير وتشكر النبي الرحمة المهدا حتى الحيوانات حبت يخرج سفين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغزو في سبيل الله فيقع في الأسر ثم يفر من الأسر ويذهب يسير في الصحراء هذه الصحراء التي يبيد فيها البيض ويظل فيها الذكي والبليد ودخل غابة من الغابات فإذا بأسد جائع في زبر غضنفر قوي وإذا بالأسد يسر الفريسة فيعد خلف سفينة وماذا عسى سفينة أن يفعل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هل عنده من القوة ما يصارع الأسد أين سيصعد أي سلاح معه لكن سفينة تذكر أمرا ما تذكر أمرا ما فوقف ثم خاطب الأسد وقال يا أبا الحارث كنية الأسد يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع الأسد لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وكيف له أن يأكل صاحبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقف الأسد وأعلن الحب سفينه وأخذ يدل سفين إلى معسكر المسلمين هكذا كان حبه صلى الله عليه وسلم إنها دموع الحب والمحبين وموقف آخر من مواقف الحب أما هذا الموقف أيها الأحبة فأدخلوا بكم أيها الأحبة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوا بكم مع هذا الموقف إلى داخل البيت النبوي إلى داخل تلك الحجرة يوم أن استيقظت عائشة في ساعة من الليل نامت العيون وجن الظلام وسكن المكان استيقظت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحسست فراش النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به غير موجود في فراشه قامت تنظر هل ذهب ليحد زوجاته نظرت فإذا به قائم يتوضى نظرت إليه توضى للصلاة ويقول لها يا عائشة ذريني أعبد ربي لسان الحال هذه الليلة ليست لك يا عائشة ذريني أعبد ربي قالت يا رسول الله والله إني لو أحبك امرأة تحب زوجها بجوارها وأحب قربك وأحب ما تحب قالت فقام صلى الله عليه وسلم وتوضى وصف أقدامه واستقبل القبلة وكبر ودخل في مناجاة مع ربه رتل القرآن فإذا بدموعه تخرج من عينيه وتتناثر على خديه وتبلل لحيته قرأ القرآن وبكى وقف بين يدي ربه ناجى ربه إنه قيام الليل إنها لدة المناجاة في الأسحار يومان يخنوا الصالحون في جوف الليل نام الناس ولها اللهون وتنزل الله إلى السماء الدنيا لينادي أولئك المخبتين هل من سائر فيعطيه هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب فاته عليه إنها أحلى اللذات وأجمل اللحظات يوم أن يناجي العبد ربه ومولاه إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفطر الظلوع إنه قيام الليل ولدة الأسحار بكى صلى الله عليه وسلم وبكى ثم بكى وبكى سجد فبل التراب في موضع سجوده ثم انصرف من الصلاة وضع خده على الفراش ثم بكى مرة أخرى دخل بلال ليوقظه لصلاة الفجر فإذا بحبيبه صلى الله عليه وسلم يبكي قال يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا بلال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا صلوات ربي وسلامه عليه إحدى العابدات كانت إذا أذن للعشاء صلت العشاء ثم قامت لقيام الليل شدت عليها إزارها ثم وقفت وقالت يا رب يا رب غارت النجوم ونامت العيون وأغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه ووقفت ناجيك ثم كبرت فصلت واستمرت في الصلاة حتى أذان الفجر فإذا أدن للفجر وقفت وقالت يا رب هذا الليل قد أدبر وهذا الصبح قد أسفر فيالي تشعري أربحت فوهنى أم خسرت فوعزة وعزتك وجلالك لهذا دأبي ودأبك ما بقيت أبدا وعزتك وجلالك لو طرتني عن بابك ما لذت بباب غيرك ثم تبكي وتقول اللهم اغفر لي سوء أدبي في عبادتك هكذا كانوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أيها الأحبة أين أصحاب المصائب أين المرضى أين الممسوسين أين المسحورين أين العقيم أين صاحب الدين أين صاحب الحاجة أين من الأسحار أين من العزيز الغفار لماذا لا يرفعون الحاجات إليه لماذا وقف الفقراء عند أبواب الأغنياء وذهب المرضى إلى عيادات الأطباء وازدحم الممسوسين والمسحورين أمام أبواب الرقاء لماذا تنقل العقيم من مستشفى لمستشفى لماذا ما رفعوا الشكايا إلى الله في جوف الليل يوم أن يقول هل من سائر فوعتياء وموقف آخر من مواقف الحب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم موقف في نهار يوم من الأيام في ذلك اليوم دخل صلوات ربي وسلامه عليه لبيته ووضع رأسه في حجر عائشة ثم نام انظروا إلى الموقف كيف كان صلى الله عليه وسلم رحمة حتى بزوجته هذه المرأة التي اليوم نشتكي إلى الله من ظلم قد يقع عليها من بعض الناس المرأة التي ربما تضرب المرأة التي ربما يمنعها الزوج أن تزور أمها وأباها من أجل خلاف بينه وبين والديها فيمنع المسكين من أهلها المرأة التي ربما تشتم وتسب ويحتقرها بعض الناس أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا جاءني شاب عمره في التاسع عشر تقريباً يقول أبي ممن يضرب النساء أخذ يضرب في أمي حتى فقدت عقلها وأصبحت مجنونة فابتلى الله عز وجل أبي بأمر ابتلاه برجل صنع له سحر فأصبح أبي مسحور ما ينام الله في الأودية والشعاب وتفكك بيتنا ووقع أخواني في المخدرات والسكار وأصبح البيت لا يطاق وفر أخواتي إلى بعض الجيران يسكنون معهم كل ذلك بسبب مدي يده على أمه. أما النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه ونام. وفجأة وبينما هو نائم إذ به يستيقظ على قطرات من الماء قد جاءت على وجهه. فتح عينيه فإذا بالقطرات ليست ماء إنها دموع عائش رضي الله عنها التي كانت تبكي. سيقظ النبي ونظر إليها وهي تبكي. قال ما لك يا عائشة ما الذي يمكيك قالت يا رسول الله يا رسول الله تذكرت يوم القيامة تذكرت عائشة يوم القيامة يوم تنشق السماء وتزلزل الأرض وتنسف الجبال وتسعر البحار يوم يشيب الصغير ويسكر الكبير وتسقط الحامل وتذهل المرضع يوم تكور الشمس وتتناثر النجوم يوم تبعثر القبور ويخرج الناس حفاع راغر لا يوم يجمع الله الأولين والآخرين يوم تحيط جحنم بالخلائق يوم تبلغ القلوب الحناجر يوم تجذو الأمم على الركب يوم يصيح الأنبياء اللهم سلم سلم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه يوم يقفون في يوم مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة ولا طعام ولا شراب ولا كساء ولا جنوز قاموا حتى تكسرت الأصلاب وجاعوا حتى احترقت الأكباد، وضموا حتى تقطعت الرقاب، وغضب الجبار، وتنزلت الملائكة، واستككت الأكتاف، واختلطت الأنفاس، وسبح الناس في العراق. يا رسول الله، تذكرت يوم القيامة. أفتذكرون أهلكم يا رسول الله. أنا زوجتك تذكرني يا رسول الله. قال يا عائشة. أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا إذا نصب الصراط فلا يذكر أحد أحدا وإذا وضعت الموازين فلا يذكر أحد أحدا وإذا طاشت الصعب فلا يذكر أحد أحدا فبكت عيشة رضي الله عنها وأرضاها دموع المحبين الخائفين من الله رب العالمين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 هذا بلا ذنب يخاف لحوله كيف المصر على الذنوب بدهور فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا هكذا كانت دموعهم يخافون من الله رب العالمين إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ذكروا ذلك اليوم الذي ستطيش فيه الصحب فإذا بالمؤمنين يأخذون كتبهم باليمين فينظر أحدهم فإذا بالأمر إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين جعلني الله وإياكم منهم في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود بناء من ذحق وبناء من فضة أنهار لبن أنهار عسل أنهار ماء أنهار خمر ثمار دانية ظل ممدود ملائكة تخدم حور عين رجال كأمثال القمر نظر لرب العالمين وآخرين ياخذون كتبهم بالشمال ليسحبوا إلى النار إلى الحطمة إلى الحاوية، إلى لضى إلى سقر إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفهداء فصلت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم والحميم يصب به ما في بطونهم الجلود، ولهم مقامع من حديد عقارب وثعابين ماك كالمهل شجرة الزقوم ملائكة غلاق شدار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نعم هذا الذي يبكاهم وقصة أخرى من قصص المحبين أنطلق بكم أيها الأحبة إلى يوم الفتح العظيم يوم فتح مكة يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا دخلها فاتحة بالأمس خرج منها مطرودا واليوم يدخلها فاتحا فتحت مكة وكسرت الأصنام ودخل الناس في دين الله أفواجا ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين خرج لغزو الطائف وأهلها وفي يوم حنين غر المسلمين كثرتهم وكادوا أن يفشلوا إلا أن الله أنزل نصره على رسوله وفتحت هوازن وفتحت حنين وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بين يديه بغناء ما رآها الصحابة من قبل آلاف من الغنم ومئات من الإبل ونساء وأطفال وذهب وفضة ومتاع عظيم حتى أنه أعطى في ذلك اليوم أعرابياً غنماً بين جبلين وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم فأعطى العراب وأعطى مسلمة الفتح وأعطى قريش ووزعها على كل مسلم دخل في الإسلام حديثاً وزع الغنائم هنا وهناك وفرح الناس لكنه صلى الله عليه وسلم ترك أناساً ما أعطاهم من الغنائم الشيء إنهم الأنصار إنهم الأنصار ومنهم الأنصار إنهم الأنصار الذين بذلوا المال والدار إنهم الأنصار الذين آووه في جوارهم إنهم الأنصار الذين أنفقوا المال والأهل والأبناء واليوم اليوم يوم فتح الدنيا عليه صلى الله عليه وسلم يعطي أقوام ما يذرهم اجتمع الأنصار وجدوا في أنفسهم أرسل زعيمهم سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بسعد يقول يا رسول الله إن الأنصار وجدوا في أنفسهم أنا أعطيت أقواما وتركتهم قال صلى الله عليه وسلم يا سعد فأين أنت من الأنصار قال يا رسول الله إنما أنا امرع من قومي بدون مجاملات قال يا سعد إذن فجمع لي الأنصار ولا تجمع أحدا غير الأنصار فجمع الأنصار ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم خطيبا فيهم كما كان يخطب فيهم من قبل وقال لهم يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم ألم تكونوا ضالين فهداكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي فسكت القوم قال أجيبوني معشر الأنصار قالوا بما نجيبك يا رسول الله قال والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم صدقتم لقلتم أتيتنا مطرودا فآويناك وضعيفا فنصرناك فقال القوم الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن لسان الحال نحن ما نقول هذا يا رسول الله قال يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم على لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما أتألف بها قلوبهم ووكلتكم لإيمانكم يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس بالشات والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا لا الهجرة لكنتم رأم من الأنصار ولو سلكت الأعراب فجا وسلكت الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فجر الناس يبكون وسالت دفعهم على خدودهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا لسان حالهم يقول خذوا الشياه والجمال والبقر فقد أخذنا عنكم خير البشر اللهم صل وسلم عليه وتمروا الأيام السريعة وتمر الذكريات الجميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمر مواقف الحب والوفاء ويعود النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ثم يخرج حاجاً لمكة في حجة الوداع يدخل مكة فيستلم الحجر الأسود فيبكي صلى الله عليه وسلم يقول عمر يا رسول الله في مثل هذا اليوم قال يا عمر ها هنا تسكب العباد ويتم حجه صلى الله عليه وسلم ويعود للمدينة وفي يوم من الأيام يصل الفجر مع أصحابه ثم يخرج في جنازة أحد أصحابه إلى البقيع ولما دفنت الجنازة عاد صلى الله عليه وسلم وإذا بألم ووجع وصداع في رأسه دخل على عائشة وهي تقول وارساه قال يا عائشة بل أنا وارساه واشتد به المرض واشتدت الآلام وأصبح طريح الفراش وبدأ مرض الموت يدب في رسولنا صلى الله عليه وسلم أصبح لا يقوى على الحراك ارتفع درجة حرارته أصبح يضعونه ويصبون عليه من قرب شتى أصبح ما يستطيع أن يصلي بالقوم قال مروا أبا بكر فليصلي بالقوم فخرجوا فلم يجدوا إلا عمر فقدموه فلما سبع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة عمر قال لهم ولزوجاته إن كن لصويح بات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالقوم يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر واستمر أبو بكر يصلي وفي يوم من الأيام والنبي ينقل بين بيوت أزواجه يستقر عند عائشة وفي يوم من أيام المرض يخرج صلى الله عليه وسلم قد ربط رأسه يهاد بين رجلين تخط قدمه في الأرض وعلي به المنبر ووقف يخطب أصحابه ويوصيهم ويقول لهم إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله فبكى الصديق وعلم أن المخير هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالأبواب حول المسجد أن تغلق اللخوخة أبو بكر ثم أوصى بالأنصار خيرا وقال يكثر الناس ويقل الأنصار الناس شعار والأنصار دثار ثم لعن اليهود والنصارى إذ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ووقف ووقف صلى الله عليه وسلم وقف يحرج على الناس ويقول لهم من كنت ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد ومن كنت أخذت له مالا فهذا ما لي فليقتص منه يطلب القصاص صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بيته ومرت الأيام سريعة واللحظات سريعة وفي يوم من الأيام والصحابة يصلون الفجر إذ به صلى الله عليه وسلم يبرز لهم وقد كشف الستان عن حجرته ينظر إليهم متبسما بعد مرض طويل فرح الصحابة وكادوا يفتنوا نظر إليهم فرأى الأمة تصلي رأى الأمة قد اجتمعت على صلاة الفجر رأى المساجد من بالمصلين في الفجر فتبسم ثم عادل حجرته وضع رأسه في حجر عائشة وما هي إلا لحظات وإذ بعائشة تسمعه يتمتم بكلمات أصغت عائشة فإذا به قد رفع سبابته يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وسقطت سبابته وفاضت روحه وما صلى الله عليه وسلم وبكت عائشة وخرج الخبر للصحابة فأخذوا يبكون ودخل فاروق عمر يحمل السيف ويقف بين الصحابة يقول من قال أن محمد قد مات ضربت عنقا وإنما ذهب لرقاء ربه كما ذهب موسى ولا يعود وليعودن فليقطعن رقابه وناس قالوا ذلك وجاء الصديق مسرعا من عالية المدينة ودخل الحجرة فرأى حبيبه صلى الله عليه وسلم مسجا بالثياب فكشف الوجه وقبل الجبين الأغر وخرج إلى الناس أجلس عمر فما جلس وقف يخطب الناس ويقول لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إنك ميت وإنهم ميتون فخر عمر على ركبتيه وانفجرت المدينة تبكي بك النساء في البيوت والرجال في الطرقات والأطفال في أماكنهم وأظلمت المدينة على أهلها وقاموا يستعدون لتجهيز جثمان رسولهم صلى الله عليه وسلم غسلوه ودخلوا يصلون عليه زرافات زرافات ثم دفنوه صلى الله عليه وسلم وعاد أنس بعد الدفن عاد فإذا به بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تبكي على أبيها وحق لها أن تبكي على أعظم أبي في الدنيا تقول وأبتاه وآ أجاب ربا دعاه وأبتاه وآ إلى جبريل ننعاه وأبتاه وآ جنة الفردوس مواه ثم قالت يا أنس يا أنس أطابت أنفسكم أن تحت التراب على وجه رسولكم صلى الله عليه وسلم يا أنس أطابت أنفسكم أن تحت التراب على وجه رسولكم صلى الله عليه وسلم وجاء وقت الصلاة وجاء بلال ليؤذن جاء مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه ليؤذن وبدأ يردد كلمات الآذان للدنيا الله أكبر الله أكبر ويرسل بلال طرفه في المدينة فإذا بها قد خلت من رسولهم صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر ويقلب الطرف في الطرقات خاليات أشهد أن لا إله إلا الله وينظر إلى المحراب فإذا بالإمام قد مات أشهد أن لا إله إلا الله ويتأمل في الحجرات فإذا بالحجرات مظلمات ثم جاءت قاصمة الظهر أشهد أن محمد وتوقفت الكلمات وتلعتمت الحروف وما استطاع لسان بلال أن ينطق بها بل سقط على الأرض يبكي يبكي ويقول لهم والله لن أؤدن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذوا لكم مؤدنا وعادوا عادوا إلى المدينة وقد فقدوا حبيبهم صلوات ربي وسلامه عليه ومرت الأيام والسنين وكلما ذكروه صلى الله عليه وسلم هملت أعينهم بالدمع قال أبو بكر لعمر في يوم من, من الأيام يا عمر هل أم بنا لنزر أم أيمن ومن أم أيمن إنها التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم وربته إنها التي كان يقول لها صلى الله عليه وسلم أم أيمن أمي بعد أمي قال هل أم بنا لنزرها فدخلوا عليها فلما رأتهم بكت قالوا يا أم أيمن لم تبكين ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله قالت والله لا أبكي ألا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله لكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء فهيجتهم على البكاء فبكيا عمر بن عبد العزيز يدخل عليه ثلاثة من الفتية فيقول لهم من أنتم قال الأول أنا ابن فلان قائد من قادة بني أمية فسكت عمر وقال الآخر أنا ابن فلان أبي أمير من أمران بني أمية فسكت عمر وقال الثالث أما أنا فابن قتادة بن النعمان الذي سالت عينه على خده فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن ردي فبكى عمر بن العبد العزيز لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك المكارم لا طعبان من لبن شيء أثبت بماء فعادت بعد أبغالا عائشة تزور عروة بن الزبير فيقدم لها أنواع الطعام يضع صحفة ويرفع أخرى يضع طعام ويرفع آخر فلما رأت أنواع الأطعمة وجهت وجهها للجدار وأخلت تبكي قال عروة يا أمها فست علينا الطعام لما تبكين قالت بعد سنين ذكرته صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز الشعير ليلة قد صلوات ربي وسلامه عليه سعيد بن المسيب في مرض الموت يجيو إليه أحد الطلاب يقول يا إمام حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس سعيد ويتحامل على قواه ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طالبه يا إمام حل حدثت وأنت على الفراش أرهقت نفسك قال سعيد والله ما كنت ليحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستلق على الفراش عبد الرحمن بن مهدي يسير مع الإمام مالك ويقول حدثني يا إمام قال مالك يا عبد الرحمن قد كنت عندي أعظم من ذلك أتأمرني أتطلب مني أن أحدثك ونحن نمشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أحبوه واستمر الحب إلى اليوم وهذه المقاطعة للمنتجات الدنمركية والوقوف في صف رسول ربي خير البري ما هي إلا دليل على الحب أيها الأحبة ختاما كيف نحبه؟ نحبه باتباع سنته نحبه بامتثال أمره نحن نحبه في كل لحظة من اللحظات ونحن ننام ننام على السنة ونحن نركب الدابة على السنة ونحن نأكل ونحن نأتي أهلنا ونحن على كل حال أيها الأحبة اعلموا أنه صلى الله عليه وسلم قد أحبكم مر على القبور في يوم من الأيام فسلم ثم نظر لأصحابه وقال وددت لو أني رأيت إخواني قالوا يا رسول الله ولسنا إخوانك قال كلا أنتم أصحابي لكن إخوان الذين لم يأتوا بعد يعني أنا يود أن يرانا لكن إخوان الذين لم يأتوا من بعد قالوا وتعرفهم يا رسول الله قال نعم أعرفهم يوم القيامة غروا محجلين من أثر الوضوء يعرفهم عند الحوض وهو ينتظر الأمة يقول أمة أمته يعرفهم يومان يشفع لأصحاب الكبائر من أمته يعرفهم يومان يقدمهم إلى الجنة يقرع الباب فيقول الخازي من فيقول محمد فيقول لك أمرت أن أفتح اللهم فصل عليه صلاة أبدية دائمة سرمدية ما أشرقت شمس وما غابت وما لمع نجم وما برز قمر اللهم صل عليه صلاة تجمعنا به في يوم القيامة صل عليه صلاة طيبة يا رب العالمين اللهم إن كانت عيننا لم تقر برؤيته في الدنيا اللهم اجمعنا به يوم القيامة اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم اسكن من حوضه شربة لا نظمه بعدها أبدا اللهم اجعلنا من حزبه المفلحين اللهم يا الله اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكهوبين وقضي الدين عن المدينين واجف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم حل السحر عن المسحورين واصرف العين عن المعيونين، وفك مس الممسوسين اللهم لا تجعل فينا ظالا إلا هديته ولا مبتنا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجته اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم يا الله يا رب يا الله يا كريم اللهم هؤلاء أحبة جلسوا الليلة يذكرونك ويصلون على رسولك صلى الله عليه وسلم يا رب ما من أحد من الحاضرين والمستمعين إلا وله إليك رب حاجة لا يعلمها أحد سواك يا رب العالمين يا رب لا تفض هذا الجمع إلا وقد أعطيت كل واحد من الحضور سؤله يا رب العالمين وجدت علينا يا كريم ورحمتنا يا الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى الاسلام.